لا تقنطوا من رحمه ة ا ل ل الله ان ل لا الله ذ ن تقنطوا من و ب جميعا رحمة إ الله يغفر الذنوب جميعا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 واسلموا له من قبل ان ياتيكم العذاب ثم لا تنصرون واتبعوا احسن ما انزل إ ل ي ك م من ربكم من قبل ان ياتيكم العذاب بغته, بغتة وانتم لا تشعرون أ ن تقول نفسي يا حسره على ما فرطت في جنب الله و إ ن كنتن من الساخرين أ ن تقول نفسي ا حسره على ما فرطت في جنب الله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 يا ح شركه ع ل الهدى شركه ي دعويه غير ا ب ح ي ه ذات مضمون ن ا ت ق اجتماعي لو أ ن ن ي كره ف أ ك و ن من المحسنين بلى بلى قد جاءتك آ ي ا ت ي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين بلى قد جاءتك آ ي ا ت ي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين ويوم ا ل ق ي ا م ة ترى الذين ويوم القيامة ترى الذين ترى كذبوا على الله وجوههم م س و د ة ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسوده ة أليس في ج ن م م ث و اليس ل م ت ك ب ر ن أ ل ي في جهنم مثوا للمتكبرين وينجي الله الذين اتقوا الذين اتقوا بمفازتهم لا, لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون الله خالق كل شيء الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل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 ونبخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الارض إ ل ا من شاء الله ثم نبخ فيه اخرى فاذا هم قيام ينظرون واشرقت الارض بنور ربها ووضع الكتاب ووضع الك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 وسيق الذين كفروا الى جهنم زمرا حتى اذا جاءوها فتحت ابوابها وقال لهم خزنتها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 يتلون عليكم آ ي ا ت ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى قالوا بلى ولكن حقت كلمه العذاب على الكافرين قيل ادخلوا أ ب وسيق ا خالدين فيها ب ب جهنم ف ئ مثوى م ا ل ت ك ب ر ن و س ي الذين ا ت ق وسيق و ا الجنة زمراء ا ربهم إلى ل ذ ي ن ا ت ق و ا ربهم إ ل ى ا ل ج ن ة زمراء حتى إ ذ ا جاءهم أبوها أبوها وفتحت ابوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم سلام عليكم طب طبتم فدخنها خالدين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 وقالوا الحمد لله و ق الذي و ا الحمد لله ل صدقنا و ع د ا و أ و ر ث ن ا ا ل أ ر ض نتبوا من ا ل ج ن ة حيث نشاء فنعم أ ج ر العاملين وترى ا ل م ل ا ئ ك ة ح ا ف ي ن من حول العرش